Samen jij, iedereen die ضايتك شقا وذنوب ماني على راضي لو كان شمسك غروب لو كان شمسك غروب يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب قضيتك شقا وذنوب ماني على روحك راضي لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك شمسك طواها بروب تضعي مني وانا بغفلا يا ليت لو تنفع الحسرات يا ليت لو تنفع الحسرات والوقت يمشي على عجلا يا كيف يرجع زمان انفات يا كيف يرجع زمان انفات أكبر وعمري يجي ويروح والروح ماهي بمرتاحه والروح ماهي بمرتاحه وعظم مصيبة فراغا الروح من ذكر ربي ومصباحة من ذكر ربي ومصباحة سادة يا عمري الماضي يلي قضيتك, يلي قضيتك شقا وذنوب ماني على راحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك طواها غروب ضايق وهمي مخاويني يا ضيقتي ارحلي تكفين يا ارحلي تكفين مخنوق والدمع ناويني وش حيلتك يا دموع العين وش حيلتك يا دم الموت يجري وراء الأنفاس ولحد تجهز ليوم الموت تحدد تجهز لي يوم الموت ماني لحالي يا كثر الناس والناس ما تستمع لصوت صوت والناس ما تستمع لا صوت سلام يا عرو الماضي اللي قضيتك شقا ودنوب اللي قضيتك شقا وذنوب ماني على راحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك غروب شفت العنا من سبايب ذنب النوم تطعم الله انومادك الله يا قلبي اللي خطيت الدار العلّة عودنا بنعالج العلا عودنا بنعالج العلا يكفي علينا حملنا وزار خلنا نتدارك بقايا الوقت خلنا نتدارك بقايا الوقت الهم والضيق واللي صار بين الثلاثة انا جرب بين الثلاثة أنا جرّب سلام يا عمري الماضي ja, اللي قضيتك شقا وذنوب, وذنوب ماني على راحتك leeg, لو كان شمسك طواها leeg, لو كان شمسك طواها غروب يلا جيتك وانا ندمان راجيك لا تردني خايب راجيك لا تردني ودعت مذنب قوى العصيان وقبلت عبد بكاتايب وقبلت عبد بكاتايب يا رب تقبل وتسمعني وانت رحيم وشديد عقاب. وانت رحيم وشديد عقاب اسالك <تصفيق> تعفو وترحمني وتغفر ذنوبي بدون حساب بدون حساب تعفو وترحمني وتغفر بدون حساب تعفو وترحمني وتغفر بدون حساب تعفو <تصفيق> وترحمني